بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الجمعة التاسع من شهر ذي القعدة للعام الأربعين بعد المئة الرابعة والألف يشرع فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه لدرس جديد موجه إلى إخواننا في دولة الجزائر حرصه الله وسائر بلاد المسلمين نه نه و... والدرس في التعليق على كتاب الشيخ العلامة عبد السلام من ضرجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى المعنوان بعوائق الطلب يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصل الله, وصل الله وسلم على من لا نبي بعده أما بعد فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام تسع وأربعمية وألف هجريا تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن واصلة سيره في تحسين العلم النافع بالشرح والبيان وكان الماعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرساها ثلاثنا الصالح رضم الله عليه أجمعين والأخذ بيد الشباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السول لنيل العلوم الشرعية وقد سقطوا على شكل معيقات ليكون أدعى ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التقلس منها وقد أكثرت من النقل عن السبب الصالح يدون الله عليهم فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرها منهجا له فإنهم أهدى وأتقى ورحم الله بن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل لم لا تختار لنفسك حرفا فقال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حظ ما مضر عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره وختمتها بصفحات مفيدة حرارها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين رأيت ضمها إلى هذه تكميلا للفائدة وتعميما للنفع والله المرفق والهادي إلى استواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتب عبد عبد السلام لعبد السلام للمبارجز علي الكريم في 25 من شهر رجب للعام الثاني 10 في العام الثاني 10 بعد 10400 نعم <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فكتابه عوائقي الطلب للإمام للعلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى من الكتب النافعه لطالب العلم والتي ينبغي ان يعتني بدراستها وراجل ذلك وافقت على طلب اخواننا في الجزائر في الجزائر في يعني القاء الضوء على بعض فوائد هذا الكتاب هذا كتاب قيم من مؤلفات الشيخ عبد السلام المنورجس وكما هو معلوم أنه رحمه الله تعالى رغم قصر عمره ترك مؤلفات نافعة في أبواب مست الحاجة إلى ترقها في تلك الفترة فكانت كتابات هنا نافعة جدا. خاصة في تلك الحقبة التي عاش فيها فمن أهم مؤلفاته والتي كان لها أثر كبير في توجيه شباب المسلمين إلى حقيقة منهج السلف منهج السلف الصلف التعامل والحكام كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة هذا من أهم كتبه والذي كان يعتبر فريدا في بابه في تلك الفترة ما صنف أحد مثلهم في الوقت الذي كان الخوارج قد سيطروا على عقول الشباب وكان وكانت مسألة تكفير الحكام مسألة مسلما بها عند شباب المسلمين إلا من رحم الله فكانوا لا يرجعون إلى فهم السلف في هذا الباب بسبب غلبة دعاة أهل الباطل من الخوارج وكذلك من مصنفاته النافعة ما يتعلق بوسائل الدعوة وانوسائل دعوة توقيفية وكذلك مصنف مصنفه حول حكم التمثيل آه آه على إعلام النبيل بحكم التمثيل أو نحو ذلك وكذلك أو إيقاف النبيل على حكم التمثيل وقد جمعت مؤلفاته هذه النافعة في مجموع كامل مع تحقيقاته لأنه له تحقيقات كذلك رحمه الله تعالى فحري بطالب العلم أن يعتني بمؤلفات هذا العالم النبيل قراءة ودراسة وفهما لأنه لأنه يعني فيها بركة تضل أو يعني تنبئ عن, عن إخلاصه نحسبه كذلك أوه. أنه كان مخلصا في تلك المؤلفات فمن هذه المؤلفات هذا المؤلف عوائق الطلب والذي يوقف طالب العلم على العوائق التي تقف في طريقه تعطله أو تمنعه لأن العوائق الأصل لا تعطل الأصل في العائق أنه يعوقك عن الاستمرار هذه الاعاقة قد يعني تصل الى حد المنع حتى توقف طالب الالم يعني الان شياطين الانس والجن ماذا يريدون ان يوقفوا العلماء وطلبة الالم عن نفس العلم فيأتون اليه من عدة مداخل ويضعون عدة عوائق يعني علاموا احفاظوا هذا لذلك الفتن التي تمر بأهل السنة أو بالعلماء خاصة بالعلماء خاصة منهم وطلبة العلم إنما هذه الفتن هي من العوائق التي يريد بها إبليس وأعوانه أن يوقفوا العلماء وطلب العلم عن, عن, عن نشر العلم عن إصال الحق إلى الناس هذا مقصد رئيسي طبعا بجانب الابتلاء من الله عز وجل ولكن إبليس إنما يجند أعوانه سواء من الإنس أو من أعوانه من الشياطين الشياطين الجن كي يمنع دعوة الحق وهم يعلمون أن حملت دعوة الحق هم العلماء وطلبة العلم فلذلك يضعون العوائق فهذه من أهم العوائق التي وعيق طالب العلم طيب والمؤلف رحمه الله تعالى قد يعني افتتح الرسالة أو الكتاب هذا هذه المقدمة هذه الكلمات وبيّن الباعث له على تصنيفها وتحريرها قال الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسوسها الثابتة والتي أرساها سلفون الصالح وتأملوا في هذه العبارة يعني هذا هدف النبيل هو أشفق رحمه الله تعالى على هذه النهضة العلمية التي قام بها علماء،, علماء كبار عبر الزمان عبر القرون نهضة لم تقم في أمة من الأمم ما خامت في أمة من الأمم مثل مثل هذه النهضة العلمية التي قامت في أمة الإسلام هذه النهضة إنما الغرض منها ان يصل الحق إلى العالمين لأن دعوة الوصل وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي قامت من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل ليست دعوة إلى رئاسة أو زعامة أو إلى شخص يعني بعينه إنما هي دعوة قامت لإحقاق الحق وأعظم من قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك فهو إنما بعثاه الله أرسله ليظهر الحق ليظهر هذا الدين حتى يصل إلى العالمين آه. والله عز وجل بعث رسوله لحكمة العظيمة ومن ثم ورسة الرسول ورسة الأنبياء العلماء هم أيضا على هذه الغاية أنهم يريدون إحقاق الحق وأبطر الباطل فالذي يحيد عن هذا الهدف هذه الغاية العظيمة فقد انحرفه عن هذه الدعوه بقدر انحرافه عن, عن, عن هذا الهدف العظيم وهذه الغايه النبيله فلذلك كما بين رحم الله تعالى ان اه هدفه او الداعيثله على على تصنيف هذا هو حمايه ونهضه العلميه التي اسست عليها على اصول منهج السلف الصالح اه ف اا فننتهى لهذه الغايه وكذلك قال الأخذ بيد الشباب هذه النهضه أي السلف السلفيون الذين تمسكهم مما كان عليه السلف نحو أفضل السهل لنيل العلم الشرعية آه يعني والآن يريد أن يبين لطلبة العلم أفضل الطرق التي توصلهم إلى مبتغاهم ومن أجل ذلك صنف هذه الرسالة وبين أن طريقة تصنيفه فيها أنه جعلها قصمها على المعيقات التي تعيق طالب العلم العائق الأول والعائق الثاني فرتب على كل عائق يبين ما فيه حتى يحذره الطالب نعم إرزال قال ما يعني على أنه في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها طيب يعني كما قال الشهر عرفت, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يوسك أن يقع فيه طيب تفضل هذا رحمه الله تعالى نعم طيب خلص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 وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم نعم هذا أول عائق من العوائق التي تعيق طالب العلم عن الاستمرار في طريقه هو أعظم وأخطر عائق ولذلك حق له رحمه أن يبدأ بهذا العائق وطلب العلم الغير وجل لماذا لماذا هذا العائق هو أهم عائق ولماذا بدأ به لأنه إن لم يسلم منه طالب العلم هدم كل ما بعد لأن إن لم يطلب العلم لله إن أشركه في نيته ها أو كان مرائيا لم تكن نيته خالصة لله فهنا لا ينفعه العلم هذا ويصير حجة علواء تكون العوائق التي بعد ذلك هي كما قال يعني سانوية فالعائق الأساسي هذا فإن تخط طالب العلم هذا العائق فقد تخط أعظم عائق يمنعه عن طلب العلم ويمنعه عن الاستفادة من علمه وأن يستفاد منه يعني هو يستفيد ويفيد يعني عدم الإخلاص يجعل العلم ليس فيه بركة سواء للمفيد أو للمستفيد وهذا سبحانه ما والله سبحان الله تجد أناسا لما ظهر على عملهم أو على دعوتهم أمارات عدم الاخلاص لا تجد بركة في كلامهم ولا في دعوتهم وتجد النفوس الشريفة لا تستفيد من هؤلاء ولا تجد على كلامهم أثارت الربانية بل تجد أثارت التكلف او حب الظهور أو الزعامة ولذلك يعني أمثل هؤلاء لا يعني يمتفع بدعوتهم إلا أن شاء الله ولا تجد بركة غير فلذلك إخلاص طلب العلم لله يجد صاحبه أثره في دعوته على نفسه وعلى المدعوين وعلى من يتعلم على يديه نعم والذي كان أخطر عائق أمام طالب العلم طيب حديثه حديثه عمر رضي الله عنه الذي اعتبره بعض العلماء نصف العلم واعتبره أخرون ثلثة العلم وهناك من جعله راءة يعني رابع أربعة أي أربعة أحاديث عليها نظر العلم هذا الحديث بلا شك حديث جليب القدر ولذلك حق لعدد من المصنفين وعلى رأسهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أن يبدأوا كتبهم به لأنه هو بداية العمل يعني أي عمل ساهر أم كبر بدايته ماذا هذا الحديث أنت الآن جئت تقرأ هذا الكتاب تنصح فلانا تدرس فلانا تحمل مع فلان من جيرانك من إخوانك شيئا كي تساعده عمل قد يكون صغيرا لكن ما هذا العمل حتى لو كان أصغر عمل تبين الأذى عن الطريق لو يعتبر إيه يعني آخر شعب الإيمان ما هو القاسم ومشترك بيكون كل هذه الأعمال نية فإن لم تجعل نيتك لله أحبط العمل ولو كان من أكبر الأعمال صار, مس صار مثل العمل الصغير الذي لم تقلص فيه كذلك فعمل صغير وعمل كبير لن يقبل إلى بله أيها الحج أمن العظيم أليس كذلك وإن أن تتلازع الطريق هو بالشك عمل من أعمال الإيمان لكنه في شعبة أدنى. أدنى من شعبة الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبن <تصفيق> هريرة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الإيمان بيدور ستون وسبع من شعبة أعلاها أو أرفعها لا إله إلا الله وأدناها اه يماطط على الطريق طيب. رجل اماط الاذى عن الطريق احتسابا مخلصا يعني احتسابا عند الله ومخلصا في عمله عمل صغير لكنه اخلص فيه هذا قد يدخل به الجنه رجل انفق 100000 جنيه في الحج يعني انفق مالا العظيمة والحج بلا شك عبادة عظيمة أعظم بلا من بل مصد الرازع عن الطريق من ناحية الروب الإيمانية لكن هذا الذي قام بهذا الانفاق العظيم هذا العمل العظيم إنما فعل ذلك كي يقال عنه حج لم يخلص عمله لله الله عز وجل يقبل عمل هذا الذي أمط الرازع عن الطريق وقد يدخله الجنة به ويحبط عمل هذا الحال الذي أنفق مئة ألف ويصيرها بقى منصورة علمتوا مهمية النية <تصفيق> عمل عظيم ممكن تنكس عمرا فيه وتنكس فترة في وتنفق فيه الأموال العظيمة ثم تأتي من القيامة يصيرها بقى منصورة وعمل بسيط لم يكلفك شيء <تصفيق> يعني ما أنفقت فيه كما يقول جنيا واحدة لكنك دخلت بي الجن فيا طالب العلم عليك أن تفقه هذه المسألة هذه من أهم مسألة العلم لأنه عليها مدار الأعمال كلها فعليك أن تستحضر النية في كل عمل من أعمالك وأن تخلص هذا العمل لله ولا تحتقر العمل لا تحقرن من المعروف شيئا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 سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هما آخرته كفاه الله كفاه الله هما دنياه كفاه الله نعم كفاه الله هما دنياه ومن تشعبت به الهموم, الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أودياتها هلك نعم طيب أكمل قال رحمه الله إن أحق ما اعتني طالب العلم به معالجة, معالجه معتنا طالب العلم به ان احق ما اعتني طالب, طالب, طالب العلم به معالجه النيه وتعهدها بالإصلاح مع... مع... نعم. إن أحق معتنا طالب العلم به معالجة النية إن أحق معتنا طالب العلم به معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد و... وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى أما إذا كان لغيره فلا فضل فيه فلا فضيلة فيه هنا في المجموعة نعم فالعهده او العذوه على على مجموع انه اكبر اخر ما خرج من مؤلفات الشيخ فلا فضيله فيه جزاك الله خيرا فلا فضيله فيه بل هو فتنه وبال وسوء عاقبته نعم وقد علم ان قبول الاعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها كما قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ الآية فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء باسمه وباء باسمه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. طيب يعني طالب العلم لا يقصد الدنيا لطلبه آه. ولهذا يعني من أبواب كتاب التوحيد التي وضعها الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى استرعى استرعى التي وضعها الإمام محمد عبد الوهاب استرحى. هي قصد الإنسان او إرابة الإنسان مع عملية الدنيا وذكر تحته حديث أبي هريرة الذي أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدنار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس وانتكس وإذا شيكا فلانتقش باع عليه صلى الله عليه عبد الدنيا فمن عملة أو طلب العلم من أجل الدنيا هو يعني يريد مكانة يريد زعامة ويريد رئاسة وهذا والله رأيناه رأي العيان في هذه الفتنة القائمة الآن مبنى السلفين التي اشتغر بفتنة السعافقة رأينا عناسا لا هم لهم وإنما سبب إصارتهم لهذه هو هذا هم يريدون الزعامة يريدون الرئاسة يريدون الوجاهة يريدون أن يكون لهم التقدم كما قال وأن يقال, يقال عنهم أنهم طلاب المشايق وأنهم طلاب العلماء هذا الذي يريدون لا يريدون مسرط هذه الدعوة أو أن تعلوا هذه ولا على الأيد غيرهم هذه نقطة مينة والله يعني رأينا وشعرنا بها يعني ما الذي يدفع ولا إلى هذه الأساليب الخسيسة من الكذب ومن الخيانة ومن الغدر بعضهم إنما فعل ذلك من أجل هذه الزعامة هذا واضح دين لا نقول هذا افتئاتا بل نقول هذا لأمارات واضحة ظاهرة آه فلان هذا الذي قد يكون هو الذي يحرك هذه إنما يطلب زعامة والمسكين لا يدري أنه لن ينالها الزعامه الحقيقيه التي تبقى له سواء يعني زعامه يعني من ناحيه كما قال الرئاسه العلميه التي تنبع من الله والتي كلها بركه في الدنيا بهذه الاساليب ابدا حتى وان انا شيئا في الظاهر فولا ذا يزول وهذا ولا مصدره التاريخ ولا ينفعه في الدنيا ولا انتفع قبره قصير اسم هذا الحديث حديث ابي كبشه الأماري أخرجه أحمد في مسنده حديثه صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه يتقي ربه في في ماله وعلمه أو يعلم لله حقا فيه ويصل فيه رحمه ويؤدي حق ربه فهذا بأفضل المناسل ورجل آتاه الله علما ولم يتيه مالا فقال لإن أتاني الله ما أتى فلانا لعملت فيه بمعمل فهما سواء فهما في المنزلة سواء فرجل آتاه الله أتاه ورجل لم أه أه ورجل الله مالا ولم يتي علما فهو لا يعمل في ماله بما من يرضي الله أو رجل نتاه الله ما ولا من يتيما فلا يعلم لله حقا فيه ولا يصل فيه رحمه ولا يؤدي حق الله ها ورجل لم يتي الله مالا ولا علما فهو يقول لين اتاني الله مالا عملت فيه عمل فلان الذي لا يؤدي حق الله في مالي فهذا بأخبة الأول بأخبة المنازل وهما في, في الوزر سواء فصارت الدنيا لأربعة نفر رجل عنده المال والعلم أتاه الله مالا علما يعمل بحق الله في هذا المال ويؤدي حق في هذا العلم ويصل فيه رحمه ويعرف حق ربه فهذا بأفضل المنازل ورجل أتاه الله المال اته والله العلم ولم يتين المال فيقول لو اتاني الله او لو كان عندي مثل هذا المال عملت فيه عمل فلان فهما في الايه في المنزله سواء والاخر عنده المال وليس عنده علم فيخبط خبطا ان كمسافر في, في, في روايه احمد يخبط فيه او يخبط في في عمليه وفي ماله يعني لا يعمل العمل الصحيح في هذا المال ولا يعلم الله حقا ولا يصل فيه رحمه هذا بإخبث المناس والأخير لم يتيه له لا ماء علما ولا, علم ولا ولكنه يتمنى أن يكون مثل الذي عنده المال والذي لم يعمل فيه بحق الله فهما في الوزر نظروا خطورة النية يعني الثاني هو لم, لم يؤتي الله المال الذي يعمل فيه ولكن نوى فقط يعني نوى أنه إن كان عنده هذا المال سوف يعمل فيه بعمل فلان الذي يؤتي حق الله في المال ويؤدي فيه الفروض والوجبات التي عليه ويصل فيه رحمها فصار في منزلة الأول رغم أنه لم يحصل على ما حصل عليه في ليش في الدنيا وعلى النقيد الأخير والرابع هذا مسكين هذا ولا عنده لا ولا علم وفي الوقت نفسي هو في أحط أخبث المنازل بسبب نياته فهمت خطورة النية إياك, إياك أن يأتي عليك الشيطان يفسد عليك قلبك ونيتك يحبط يعني يحبط مجهودك وانت بنياتك انت لو كنت مخلط ولا ولا يقول اذاك حتى العلم الكاف لكنك اخلصت النية او لو رأيت فلانا اعلى منك في امور الدين في امور الدنيا ولكنك تمنيت ان تكون مثله في طقوة الله في العمل بالعلم في نشر العلم في العمل بحق الله في هذا المال فانت وهو سواء في المنزلة عند الله فانت ان هي ترفع صاحبها اقبه والا لم ياكل ده شيء لان انت ترتفع وايه وت... وهذا خفض من هو الذي يرفع ويخفض الله عز وجل بنيتك اهو ليس على ولا ولد يرفعك الله هو الذي يرفع ولكن ما ك... ما ك... كيف ترفع كيف تخفض بنيتك يبقى لما تسمع فلانا من هؤلاء الجهلة الذين لم يتعلموا العقيدة الصحيحة أو عندهم ضعف في الإيمان مسكين لما رأيبزة النت هؤلاء لو كما قيل فيهم بالإنترنت وصلوا وإذا انفصل انقطعوا يعني انفصل الانت خلصنا نقطعه لا تجد له مؤثر <تصفيق> الله مستعن ف ف ف لعل الشعب المجيش موعلق لهذا و بنشرت عنه أنا, يعني أنا مذكر قرأتوها ورسلت له هم بالانترنت تصلوا في ان انقطع نفصلوا <تصفيق> فرأي بدت ان انت أولا بعضهم يقول لك ايه هذه من أثار هذه الفتنة التي نعيش فيها هم أرادوا ان يرسخوا في نفوس الشباب خاصة الناشئة ان الرفحة او الارتفاع والانخفاض انما يكون معلقا بفلان بعيني او شخص او سوى كان علما او غير عالم يعني هو الذي كأنه هو الذي يرفع ويخفض ازى عقل نفسه ان الزياره ترفع ويخفض عز وجل ويكون هذا على حسب نيه ليش العبد يرفعه باخلاصه وبنيته الصحيحه ويخفضه ب اما فولا ما يرتفع بتزلفه او نفاقه بالعالم الفلاني وهم عندهم زي بين اده مواقت فالغفة التي كانت تهمون في كان الأبرئة الشرفاء أنهم ما عرفوا العلمائنا من أجل التسكيات إلا أنهم الذين يريدون أن يرصخوا هذا المبدأ يعني لا يتدري ما, تدري ما يريدون فالأول يتهمون الأمناء من طلبة المشايخ الذين هم عرفوا بالتطلبة المشايخ العلماء الكبر من سنوات أنهم ما عرفوا هذا العلماء إلا من اجل التسكيات و عندما جاء المحك انقلب الايه صار الذين يدعون ذلك هم أسرع الناس تزلفا وبيعا لدينهم وإبطال الحق من أجل أن ينالوا تسكية العالم الفلاني ولو بالباطل ولما أبى الأماء أن يبيعوا دينها أو أن يتنزلوا عن الحق تزلفا للعالم الفلاني من أجل أن كانوا وقال ينالوا تسكية زائفة لكن مقابل أن يسقطوا حق وأن يصيروا سيقة أو كالبهيمة التي تقاد بالتقليد ها؟ يصير هؤلاءهم طلاب التسكيت فسبحان الذي قبر هذا المحك حتى يظهر الصادق من ليه؟ الصادق من الكاذب ليميز الله الخبيثة من الطيب فعرف الآن منهم طلاب التسكيات الزائفة من هم المتزلفون بدينهم ومن هم الذين لا يبيعون دينهم من أجل تسكيات لا قيمة لا لا تغني صاحبها شيئا إذا لم تكن بحق وذلك تجد الآن يعني الذين, الذين أمثال فواز هذا والله لو زكاة ألف عالم صار أضحوكة عند لهذا بل والله يعني يسيء إلى العالم الذكاء والله هذا يسيء إلى شيخنا ربيع أن يزكي نسل هذا الرجل الذي يعني الكبير والصغير يعلمه ايه حاله الآن يعني رجل لا يثبت اسم الجلالة ليس من اسمه وله من يعني والعجيب أن الشيخ يبقى نفسه لما يسؤل هذا والله أجب يا جواه نصول الله يحفظه وقال وقال له أم اسمه من هذا وقال له الشيخ ربيه وقال لم يسموه يقول أن الله ليس من أسماء الله أما قال له اسمه من إن شاء الله أخير إذا لم يكن من اسمه من هذا فمثل هذا يقال عنه انه يعني كما قال من افاضر ال فوالا نحن شر بالله ما يضحك امثال ولا في عبره ده انا بركه ما في عبره هذا معروف حتى يعني امثال معروفين عند اهل بلدتهم انهم ليسوا من ممن يرجع ولا ممن يستفاد منهم ولا اثر لهم في الدعوه ها. ثم يريدون أن يلجئ ان يقحمهم اقحاما يا اخي العبره في الاخلاص انت الان انصر دعواتك باخلاص واترك هذه الايه كنت صادقا مخلصا الله يعزك لكن تريد ان ان تنال الوجهه وان تنال المرتب المرتبه يعني كما قال ايه بتزكيات زائفه وتزين و... ثم بعد ذلك قال هؤلاء هم طلبوا ايه الشيخ الربا وطلبنا الله يسالهم لا تتقل الله في هذه الدعوة ولا تجعله أضحوكة لا تجعله هذه الدعوة أضحوكة عند العداء وهذا هدف رئيسي من أهداف هؤلاء الذين قاموا في هذه الفتنة أن يشوروها وأن يجعلوا العلماء يعني كما قال كأنهم لا كلمة لهم لا عهد لهم لا قيمة لكلامهم انتبهوا الى, الى ما ينخطط اخلصوا عملكم لله الاخلاص بابا عظيم من ابواب الطلب ابن قيم الجاوزيه له كلام النفيس في ديام معنى الاخلاص في مدارج السالكين نعلم يعني كلام طلبنا الان قد نرجع ال القراءة منه او من كلام ابن القيم في المجلس القادم ان شاء الله ولكن يعني هذا ما فتح الله فضل وجهه يعني لي في هذا المجلس صلى الله عليه وسلم يتقبل منه ان يرزقنا الاخلاص والقبول في اقوالنا وافعالنا ومن لا يزالنا فتنه للقوم الظالمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين